اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واحد ينتظر أحمد وقت الإفطار في المائدة اثنان يدعو أحمد الله قبل الإفطار في المائدة ثلاثة يؤذن المؤذن لصلاة المغرب أربعة يفطر أحمد مع أسرته بعد أذان صلاة المغرب 5- يذهب أحمد إلى المسجد لصلاة التراويح يحب أحمد تلاوة القرآن بعد صلاة الفجر 7- وجبة السحور هي وجبة مهمة لصحة الصائم